هذا شباب تونس ينتظرون منك كلمات لعلها تكون دواء لقلوبهم بارك لا انا فيه. هذا اللي هذه الصوت بس ما تصلح السلام عليكم <تصفيق> يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله عليكم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 الحال والرفعة وهو ابن من أبناء تونس وصل به الحال والرفعة حتى صار شيخا للأزهر الشريف وقد كان ورسل أيضا إلى ألمانيا للدعوة ورسل إلى إستنبول للدعوة وفي الشام وقدم في الجامع الاموي دروسا وفي ألمانيا دروسا وفي إستنبول دروسا كما فعل ذلك في تونس وكما فعلوا في مصر وفي غيرها وهو من أهلكم ومن أجدادكم لا ننسى الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى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 ويجعل منكم الدعاة وأن يستعملنا الله تعالى وأياكم في طاعته آمين يا رب العالمين أيها لحبها الكرام يقول ربنا جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس يرفع الله تعالى من يشاء ويضع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء لا معقب لحكمه ولا مغير لقضائه ولا مبدل لما أراد جل وعلا فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأنه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 فنحمد الله جل وعلا الذي من عليكم بأن كنتم أنتم الأصل وغيركم الفرع بأن كنتم أنتم الذين تقدمتم وجرؤتم وأسأل الله جل وعلا أن يجعل حالكم فيما تستقبلون من أيام خيرا مما تستبرون يا رب العالمين ايها الأحبة الكرام لما بعث الله تعالى سيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا وصار الناس الذين كانت بينهم عداوات وحروب واحن ومحن بدا الناس يصلون الواحد بجانب الاخر والف بين قلوبهم كما قال الله والف بين قلوبهم الف بين قلوب الاوس والخزرج بعدما كانوا متحاربين الف بين قلب هذا الرجل وبين قلب الاخر الذي كان قد قتل اباه في الجاهليه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 وبعدما كانوا في حرب وبعدما كانوا في فتن وبعدما كان الواحد بدل ما يشتغل في اعمار مجتمعه ويشتغل في شيء نافع يشتغل في دحر الاخرين وفي الكلام فيهم وفي الترصد عليهم الف الله تعالى قلوب المؤمنين ولو كان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث اليهم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 يقول التي هي أحسن لم يقل يقول الحسنى وإنما يختار أحسن الحسنى فيقول التي هي أحسن لماذا يا ربي الخوف علينا من ماذا قال جل وعلا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا تبين الله جل وعلا أننا بإمساكنا لألفاظنا وقولنا للحسنى وغضنا للسان عن ان يتكلم بحرام يجعل الله تعالى فيه بي الالفه بيننا ليش لان الشيطان ينسف بيننا الشيطان يفسد بيننا الشيطان لا يسره ان يوحد الصف الشيطان لا يسره ان تعمر المساجد الشيطان لا يسره ان يرى امراه محجبه لا الشيطان لا يسره ان يسمع القران يتلى او يرى الكتب تعلم او يرى حلقة التعليم والتدريس لا الشيطان لا يسره ذلك ابدا فيحرص أيها الإخوة والأخوات على أن ينزغ بين الناس على أن يفسد ذات بينهم كما قال الله جل وعلا لما أمر الله تعالى الشيطان بأن يسجد لآدم مع الملائكة تكبر الشيطان وتعاضم قال أسجد لمن خلقت طينا فلما حلت عليه اللعنة والإبعاد قال الشيطان بعد ذلك مهددا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة ماذا أفعل به بادم وبدريته ما هو التهديد والوعيد الذي توعدنا به الشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني يا رب لأفسدن ذريته ولا أجعلنهم لا يتبعون سبيلك ولا يعون قولك ولا ولا يتبعون رسلك ثم قال الشيطان مهددا ايضا وزائدا ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين واول شيء يفعله الشيطان هو ان يفسد ذات بيننا ان يجعل صفنا بدل ما هو صف واحد ان يجعله عشره صفوف بدل ما يجعلنا امه واحده لا نعرف الا الاسلام ولا نعرف الا الكتاب والسنه ولا نعرف الا اتباع سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد الشيطان يجعلنا مائه امه حتى بعدما حتى بدل ما ندعو الناس الى الاسلام او نطلب العلم يبدا كل واحد منا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 واستخرج الدلو من البئر هذا معه قربة يريد ان يسكب الماء في داخلها والثاني معه قربة ايضا يريد ان يسكب الماء في داخلها فاختلف هذا يقول اعطني الدلو والثاني يقول لا بل اعطني الدلو هذا يقول انا قبلك والثاني يقول بل انا قبلك حتى اذا اختلف احدهما مع الاخر كسع احدهما صاحبه يعني ضربه من خلفه كاهانه له فغضب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 والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث به أصحابه يعني نادوا بألفاظ قد زكى الله تعالى حتى أهلها في القرآن لكنهم مع ذلك لما كان هذا على سبيل, على سبيل الخلاف فربنا جل وعلا لا يرضاه قال يا للأنصار وقال الآخر يا المهاجرين فلما قالوا مثل ذلك مضى الأنصار إلى صاحبهم اقبلوا إليه ناصرين له وأقبل المهاجرون إلى صاحبهم حتى إذا أقبل هؤلاء وهؤلاء أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم جعل يهديهم ويقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنا دعوها فانها منتنا دعوها, فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة يعني هذا الخلاف هذا منتن لا ينبغي أن يفسد الشيطان به بينكم قال دعوها فإنها منتنا وجعل عليه الصلاة والسلام يردد ذلك عليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لام أصحابه لما التفتوا إلى الشيطان وهم ينادون بألفاظ شرعية فما بارك أيها الاخوه الكرام لما تكون المسألة تحذبات أو اختلافات وجهات النظر فينبغي أن يحرص المرء على أن لا يؤتى الإسلام من قبله انتبه لا يسبعك رب العالمين جل وعلا بدل ما تشتغل بدعوة الناس إلى الإسلام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 إلتمس له أعذارا قل لعله كان جاهلا بالموضوع لعله لم ينتبه لعله لا يقصد لعله قصد شيئا آخر لعل الكلام مركب عليه وهو لم يقله إنما دبلج وسجل هكذا ونشر عليه لعل الذي نقل الي الكلام أخطأ ولم يضبط العبارات لعل يقول إلتمس لي أخيك 79 عذرا 80 إلا واحدا قال فإذا لم تجد له عذر كل التسعة وسبعين عذر صارت لا يمكن أن, أن تصيبه قلت والله يمكن الكلام هذا الذي نقل إليه الكلام أخطأ فيه فإذا أن سمعت كلامه مسجل اذا هذا العذر خطأ قلت ربما أنه لم يقوله كذب علي لا قاله أنا رأيته صوتاً وصورة اذا هذا العذر خطأ ربما أن هذا الكلام قاله بجهل لا هو قاله بعلم ويعلم ما يقول اذا هذا خطأ فانظر في الاعذار واحداً سلو يقول أبو ذر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 لكنه افلح الشيطان في ان يفسد بينهم ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدو مبينا اذكر ايها الافاضل اني ذهبت مره الى احد البلدان العربيه لالقاء بعض المحاضرات فلما توجهت الى الصاله المعده للمحاضره وإذا رجل يعني ليس طالب علم رجل من عامه الناس جالس يبيع عدد من السيديات سيدي الذي فيه المحاضرات، بعضها لي وبعضها لغيري من طلبه العلم فلما مررت به قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير أسر الله لا يحرمك الأجر يعني أدعو له لأنه يعمل عملا خيرا دعوة خير. فتبعني قال يا شيخ يا شيخ قلت نعم قال ما حكم بيع محاضراتك تعجبت بسؤاله كنت لم أفهم والله لكن جزاك الله خير بيع يا أخي أسأل الله لا يحرمك الأجر أن تعين إن شاء الله على نشر الخير والدعوة قال يا شيخ طيب الشيخ فلان يقول الذي يبيع محاضرات العريفي كافر فعلمت أني لو قلت كلمة لمضى بها هذا الرجل إلى ذلك الشيخ ولا اصبح يحدث بها كل من راه ويقول قلت ذل إن ان الشيخ فلان قال فيك كذا والعريفي رد بكذا فتنقل الى ذاك الرجل ثم يقول كلمه اخرى فتلقحها فتصل إليه ثم ارد عليه فتلقحها حتى تصبح الكلمتين هذه مثل ادم وحواء عليهم السلام لهم ذريه كثير فسكت ولم أنبس بكلمه قال طيب انت ايش سكت حتى كلمه الله يهديه بارك الله فيك ما قلت ولا كلمة لأنها ستنقل تماما وستفسر. الله يهدي يعني هو ضار. آه إذا هو يتهمني بالضاد فسكت والله يا جماعة ما قلت ولا كلمة ومشي فلاحقني هذا بلاء كان ذلك اليوم. يا شيخ يا شيخ قلت هذا بيجيب قمبل الثانية الحين نعم يا أخي. فقال ليش ما تجلس عندنا في البرد تلقي محاضرات تسكن عندنا قلت والله يا ابني يعني. البلد عندكم ما شاء الله مليئه بطلبه العلم لا تحتاج الى تعريف فتدرون ماذا قال والله يا جماعه نفض يده وهو عامي ليس طالب علم نفض يده وقال لما قلت عندكم مشايخ وطلبه العلم قال مشايخ يا شيخ ذبحتهم الخلافات ومضى الى اشرطتيه يبيعها يقول ذبحتهم الخلافات بمعنى ان احدهم اصبح يصعد المنبر بدل ما يعلم الناس التوحيد وإنهاهم عن الشرك ويمرهم ببر الوالدين وبحسن الخلق بدأ يرد على كلام قاله فلان في خطبته الماضية فتنقل هذه الخطبة إلى ذلك الرجل ثم في الخطبة التي بعدها وإذا الرجل ذاك أيضا بدل ما يعلم الناس الخير والدين والصلاح والتقى يبدأ أيضا يشتغل في صاحبه يا جماعة من أكبر المشاكل التي تشكو منها الامه الإسلامية اليوم والله يا أحبابي كنت قبل رمضان في في بريطانيا ومضيت الى مدينه صغيره اجزل جسما ان عدد المسلمين فيها لا يتجاوز ربما 300 او 400 كل هذه المدينه وربما هي تسمى قريه واذا عندهم يا جماعه ثلاثه مساجد يعني 200 او 300 المفروض عندكم مسجد او مسجدان وبس واذا عندهم ثلاثه مساجد واذا هذا المسجد بينه وبين هذا المسجد الثاني خلافات لدرجة أن هذا المسجد يشتكي عند الشرطة ليقفل المسجد الآخر وأنا أصدقكم ذهبت وتأكدت من المسجد الآخر وإذا والله يا جماعة ليس فيه شرك وليس فيه دعوة إلى بدعة أنا أتكلم عن واقع رأيته بعيد ولو لم أرى ذلك لما سقت المثال وإذا المسجد الآخر قصار ما فيه اجتهادات اجتهادات يعني يستطيع لما تحاوره يقول لك يا أخي هذا الفعل الذي أنا أفعله قال به فلان وفلان وفلان من أهل العلم ويجد له مخرج شرعيا يعني مثلا مثلا هذا المذاكر المسجد لا يرى أن توضع خطوط على الأرض لأجل أن تسوى الصفوف فيها يرى أن هذه بدعة والمسجد الثاني قد وضع خطوطا على الارض على السجاد لاجل ان يصف فيها الصخور فذاك المسجد التام ماذا انه مبتدا هذا المسجد الثاني ايضا مثلا اذا جاء يوم العيد احتفلوا مثلا وربما صار عندهم دف مثلا في احتفالهم والدف امره واسع انا لا اقول باباحته لكن هناك من اهل العلم من قال باباحته فكونك تشتكي للشرطه وتركب عليه التهم ليكفلوا هذا المسجد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 عشر سنوات فأقول الله منذ عشر سنوات متى كم واحد دخل الإسلام على أيديكم فيقول الله يا شيخ هو أول سنتين الحمد لله كان لا يمضي شهر إلا ويدخل أربعة خمسة قل طيب ممتازة وبعدين الثمان سنوات الأخيرة ايش اللي حصل فيسكت يقول ما أدري والله انشغلنا انشغلتم ايش وإذا هم يا جماعة بعد هاتين السنتين بني ذلك المسجد الآخر أو افتتح وبدأ الواحد يشتغل بالآخر انا اقول لكم يا شباب تونس يا اخواتي يا اخوتي ويا اخواتي انا اقول ان الشيطان ينزغ بينهم هذا كلام الله وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ينبغي ان يكون الواحد واسع البطانه مع اخيه يا اخي في البخاري ان نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما بعث ابا موسى الاشعري ومعادا الى اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهما وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ وهو عليه الصلاه والسلام يمشي على قدميه وقد امسك صلى الله عليه وسلم بخطام الناقه لمعاذ من تواضع بأبيه هو وامي عليه الصلاه والسلام ومعاذ على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على الارض فهو عليه الصلاه والسلام ممسك الناقه وقال لمعاذ يا معاذ انك لعلك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 ما هي الوصايا التي خرجت منه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لصحابيين وقع في نفسه أنه لن يلتقي بهما لصحابيين أرسلهما إلى قوم أهل كتاب كان أهل اليمن في ذلك الحين فيهم يهود وفيهم نصارى وبعضهم تأثر بالمجوسية لكن أكثر ما بين يهود ونصارى حتى قال عليه الصلاة والسلام إن كتاب قوم أهل كتاب ما هي الوصايا التي جمعها عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لمعاد وأبي موسى قال تطوعا ولا تختلف تطوعا ولا تختلف انتبه يا معاد وانتبه يا أبا موسى أنا أرسلتكم إلى أهل اليمن لدعوتهم لا لأجل أن كل واحد منكم يبدأ يعمل جمعية لوحده وحزب يضرب في الثاني لا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 لا تخلي اهل الكتاب الذي انت ذاهب لدعوتهم يضحكون علينا يقولون هذا محمد عليه الصلاه والسلام ارسل الينا ثلاثه من اصحابه فخشينا ان يدعونا الى الله وان يبنوا المساجد واذا هم اقل من ذلك بدا كل واحد يضرب في الثاني قال تطاوع ولا تختلف واذا بابي موسى وبمعاذ رضي الله عنه يكونان على قدر المسؤوليه فعلا ويدعوان الى الله تعالى وينتشر الاسلام انتشارا عظيما في اهل اليمن وياتي من اهل اليمن وفود يدخلون في دن الله يا أخواجا فأنا أعني بهذا يا أحبابي وإخواني وأيتها الأخوات الفاضلات أنا أعني بهذا أن ينتبه الإنسان من أن ينزغ الشيطان بينهم وسبحان الله تجد أننا أقصد أهل الخير وأهل الإسلام والإسلاميين الذين يريدون الخير إذا كانوا يواجهون ضغطا عليهم وتضييقا عليهم توحد صفهم يعني أيام أبو رقيبة وأيام ابن علي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 قلت طيب كيف؟ قال تكلم عن فكر شكسبير. طيب، واتفقت أنا وإياه أتكلم في البداية عن شكسبير، ثم أدخل بالتميّه في الموضوع. اي والله خطة عشان ألقي محاضرة في تونس قبل أربع وخمس سنوات. فقال لي طيب والمحاضرة الثانية؟ لاني قلت لا يكفيني أزور تونس محاضرة واحدة. قال طيب خلينا نفكر. ونفكر وإذا مدري إيش الـ الـ الواقع عند ارسطو يلا حب ارسطو شيكسبير عشان يوافقون لو تقول أبو بكر وعمر ما وافق ثم لما كاد الموضوع أن يمشي وطلبوا صورتي وإذا صورتي ملتحي قالوا آه شيكسبير ها شيكسبيرو الشاب هاللحية هذين شيكسبير هاللحية وبيتكلم عن شيكسبير ايش تخصصه في الجامعه قال والله تخصصه الشريعه في الجامعه قالوا شريعة بعد شريعه ويتكلم عن شكسبير لا ابغى واحد يتكلم عن الغناء وتاثير شكسبير في الغناء وفي الفلسفه و... ولا ارسطو ايش دخل هذا واذا به يلغى وكان الاخوه في تونس ولا يزالون ولله الحمد على راي واحد وعلى منهج واحد وعلى على غايات واحده دعوه الناس الى الخير نشر العلم الشرعي عبيد الناس لرب العالمين دحر الشيطان محاولة جمع الكلمة بقدر المستطاع بحيث أن يكون الناس في دين الله تعالى على أمر واحد فانتبهوا أيها الإخوة والأخوات بعد أن وسع الله تعالى عليكم وامتحنكم أنتم الآن في الامتحان الحقيقي ترى الامتحان ليس الذي كنتم فيه الامتحان الحقيقي الامتحان بالسراب الامتحان بالرخاء الآن جاء الامتحان الحقيقي بعض الناس قد يستطيع ان يتمسك بدينه ويتعاون مع اخوانه ما دام هناك ضغط عليه لكن لما وضح له المجال بدات حاجات النفوس تتحرك وحظوظ النفس بدات تنطلق يمينا ويسارا حرص الواحد يا اخواني على ان يكون متعاونا مع اخوانه على الخير واذا وجد الواحد منا على اخيه مثلبه او وجد عليه ملاحظه فلينصحه في السر وليتحدث معه وليحاول ان يصلح ما عنده من خطا بقدر استطاعته طلبا لما عند الله تعالى وأحرص على أن تكون نيتك صالحة في مثل ذلك بحيث إذا سألك رب العالمين لما تكلمت بهذا الكلام وإذا أنت تقول لربنا وأنت صادق يا ربي أنا رجوت ان اصلح حاله أنا نطقت بهذا الكلام لأجل المصلحة أنا سكت عن ذلك لأجل المصلحة هناك والله الحمد تونس مع كثرة ما كان عليها من تضييق هاي والله الحمد اليوم فيها العلماء فيها طلبة العلم فيها الملتحون فيها المحجبات يعني مهما أراد إنسان أن يطفئ نور الله تعالى فيعجز عن ذلك ولا يستطيع وكما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأتى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفوائهم والله متم نوره ولو كره الكافرون وليغلبن مغالب الغلابي ولكن تقول في خطب الجمعه في الرياض.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 وأسأل الله أن يمنع قلوبكم ايمانا يا رب العالمين فالله الله والإخوة والأخوات بالوحدة بقدر استطاعتكم الله الله بالوحدة وليس شرطا أن يكون أخي الذي أتعاون معه سواء كان اخا فردا أو كان جمعية أو كان مؤسسة ليس شرطا أن يكون مرضيا لي 100% حتى لو كان مرضيا لي 70% أتعاون معك على الخير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 فإنني أعلم أن الفعل الذي يفعله قد قال به علماء وأفاضل من قبل والله وقد نافشت بعض الإخوة ممن كان بينهم كلافات فكان يقول أعوذ بالله هؤلاء عندهم كذا وكذا لا أتعاون معهم بل أحذر منهم في قطب الجمعة وأتكلم كذا فقلت طيب تعال أعزمك الليله عندي فجاء قلت ليش رأيك في الإمام الشافعي قال والله النعم الإمام الشافعي رجل عارف. قل طيب لو كان الشافعي اليوم موجودا وعنده جمعيه تتعاون معه قال يا اخي لا اسوا ظفرا من من الفار الشافعي جعل الشافعي بالنسبه لك رجل مقبول قال نعم وافتح لي الكتاب واذا الفعل الذي يفعله إخوتنا في تلك الجمعيه هو قول من اقوال الشافعي بيباحته قال ها لو ما ادري يمكن الشافعي اجتهد فاخطا ما شاء الله الشافعي اجتهد في اخطاء وأنت اجتهدت فاصبت يعني الآن أخطأ لأنه خالف القول الذي تريده يا أخي طيب اش رايك في فلان من العلماء وذكرت له عالما كبيرا لكن صار ما يعرفه يعني عالم من العلماء الأقدمين أظن قلت له الشنقيضي رحمه الله أو كذا قال والله ما ادري أظن أسمع به قل طيب ما رأي قال هذا عاد شيخ هذا جاء ودرس ودرس عنده الشيخ ابن عثيمين ودرس ايضا كان مع الشيخ ابن باز الشنقيضي عاد عارف. قل طيب تعال ابتح ضواء البيان انظر تفسير كذا وكذا وإذا تفسيره يحوي الفعل والقول الذي يقول به تلك الجمعية مسألة شرعية من المسائل، نوع من الاحتفال نوع من الأمور التي يفعلها بعض الجمعيات وإذا به سبحان الله قال والله يمكن حتى الشنقيض يعني كلام الخطأ قلت ما شاء الله الأخ اللي أمامي من تيمية ولا من القيم أخي من أنت فأنا أقصد بهذا يا جماعة أن الإنسان لا يتبع هواه في اتخاذ قراراته ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ليكن بطانك واسع مع إخوانك وليكن نيتك صالحة معهم اجمع الكلمة بقدر استطاعتك انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك أنتم كلكم أيها الاخوه والأخوات أنتم كلكم على أنتم حراس على ثغور الإسلام انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك ثم بعد ذلك تنام أنت على مثل ذلك اسال الله تعالى أن يجمع شملنا أسأل الله أن يجمع شملنا أسأل الله أن يجمع شملنا ونيوحد صفنا ونيجعلكم مباركين أينما كنتم والله إنه من أكبر الأدل على انتصار الإسلام هذا الاجتماع العظيم مع أن الأكواة حدثوني أنه لم يتم الإعلان بالكفاية لكن ما شاء الله مع هذا العدد العظيم والله إن رؤيتكم لتزيد الإيمان في القلب بأن الله تعالى ناصر دينه ومعز شريعته. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل تونس إلى كل خير اللهم وفق أهل تونس إلى كل خير اللهم خذ بأيديهم في المضائق اللهم اكشف لهم وجوه الحقائق اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة اللهم اجعلهم جميعا من أحبابك اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم اصوب آراءهم اللهم اجعلهم على الخير والهدى دائما يا رب العالمين على الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ونريد أن اترك فرصة لاخي الكريم الدكتور محمد الهبدان بقي على أذان يبدو يعني خمس دقائق أو عشر ويبدو اننا الناس سنصلي هنا إن شاء الله تعالى فشيخ محمد لأهلك أو الشيخ عادا تختار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله يا اهل تونس حياكم الله يا بلد الاسلام حياكم الله يا بلد العلم والايمان حياكم الله بعد ان امتلات هذه الارض كفرا وضلالة ها هي الان تمتلئ تكبيرا وتبجيلا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 لكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه ايها الاخوه والاخوات ما دورنا لخدمه هذا الدين العظيم هل دورنا فقط يكتفى بهذه الكلمات هل يكتفى فقط في القيل والقال وكثره المقال فيما لا ينفع الحال والمال ان الواجب علينا اي الذي سيضيع صلاة فانه يكون لما سواها اضيع حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ولقد رايت الرجل يهدا به يهادى بين رجلين يعني يهدا الرجل وهو متكئ على رجلين حتى يقام في ولما كان عليه الصلاه والسلام في بدايه مرض موته دخل بعد صلاه المغرب من يوم جمعه الى بيته واذا هو عليه الصلاه والسلام قد ابتدا به مرض الموت وبدات به ثم تاكل جسده اكلا فلما وضع صلى الله عليه وسلم على فراشه واذا بالحمى تاكل جسده من شده الحراره نمضي لصلاه العشاء ولم ينتبه عليه اصراطه وسلم انه قد وكان بيته ملاصقا للمسجد فجعل الناس في المسجد يقولون يا رسول الله يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان يعني نريد نصلي لنذهب فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده وسالهم قال اصلي الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك ونظر واذا جسده اضعف من ان يقوم للصلاه فقال صلى الله عليه وآله سلم ضعوا لي ماء في المخضب ضعوا لي ماء في هناء كبير فوضعوا له الماء وأطبر صلى الله عليه وآله وسلم وجلس في هذا الماء وجعل يبرد على نفسه حتى شعر بنشاط فاتكأ ليقوم فأغمي عليه فلبث مغمى عليه ثم أفرق فقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونني قال ضعوا الماء في المخضب ماء آخر فوضعوا له الماء الآخر واخبر صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا الماء وفرد على نفسه حتى شعر بنشاط اتكئ ليقوم فاغمي عليه للمره الثانيه ثم لبث مليا لبث وقتا مغمى عليه ثم افاق فكان اول سؤال ساله ان قال اصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي امام في المخضر مره ثالثه لا اريد ان تفوتني الصلاة الجماعه ضعوا لي امام في المخضر وصبوا علي الماء من اقوان سبع قرب لم تحل افواؤهن يثون بسبع قرب والقربة هي اناء من جلد يوضع فيه الماء طلب صلى الله عليه وسلم ان يكون الماء باردا فجعلوا يحلون فم القربة ويصبونها على جسده المبارك والقربة الثانيه وعلى جسده المبارك والثالثه والرابعه حتى صبوا عليه سبع قرب فلما شعر بنشاط اكثر اتكأ ليقوم فاغمي عليه لما أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك ما صلوا يا رسول الله ما فاتتك صلاه الجماعه ينتظرونك اطمئن فقال مره أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم ثم صلى صلوا بهم صلاة صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد وصلوات يوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه ما يصدر يتحرك والسبت الآخر والأحد الآخر أيضا والاثنين فلما كان الاثنين يعني بعد عشرة أيام تقريبا شعر النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط أول ما شعر بنشاط قال ادعوني لي والعباس علي زوج ابنته فذاب والعباس هو عمه عليه الصلاة والسلام فلما جاء إليه قال احملاني إلى المسجد قال معلق بالصلاح ملاني إلى المسجد صلى الله عليه وسلم يتك وعليهما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 وإلهه يقول الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه, الصلاة, الصلاة, الصلاة ما ملكت ايمانكم الصلاة, الصلاه الصلاه الصلاه حتى مات على صلاته مكره لماذا يا جماعه لانه يعلم ان الذي سيحافظ على صلاته سيحافظ على ما بعدها فانا اوصيكم هو الاطوار الله الله بصلاتكم يا اخوان الله الله بقامتها في رب العالمين يا احبابي ما قال في القران يا ايها الذين امنوا صلوا لا قال يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه ولما مدح الله المؤمن قال وأقاموا الصلاة ويقيمون المسألة إقامة ليست المسألة تصلي على كيفك يؤذن الفجر في وقت محدد تصلي في هذا الوقت صلي في المسجد إذا ما استطعت تصلي في البيت قبل طلوع الشمس يؤذن الظهر عصر مغرب عشاء إذا رأيت الإنسان يعظم صلاته اعلم أن الله تعالى أراد به خيرا الصلاة الصلاة عظم صلاتك يا جماعة ليه لماذا الصبي أول ما يطلع من بطن أمه اول ما يخرج من بطن امه ولفه بخرطه ماذا يفعل ابوه او الطبيب او اي احد ماذا يفعل في اذنه يقرا ايه الكرسي يقرا سوره الفاتحه ماذا يفعل يؤذن طيب هو يفهم الاذان طفل عمره ساعه او او خمس دقائق يفهم حي على الصلاه حي على الفلاح ما يفهم هذا لكن ربنا جل وعلا اوحى الى نبينا عليه الصلاه ان يعلمنا هذه السنه لاجل ان يتعلق قلبه بالصلاه اول ما يطلع للدنيا واخر ما نفعله للانسان قبل ان ندفنه واحد ما فغسلناه وكفلناه قبل ما ندفنه ماذا نفعل به نقيم عليه الصلاه ليس كذلك اذا عمرك كله بين الاذان والاقامه ما بين اذان عند ولادتك واقامه عند موتك تعظيم قدر الصلاه تعظموها يا اخواني اعظموها في اوقاتكم ربوا عليها ابناءكم هي مظهر من مظاهر الاسلام مظهر من مظاهر الدين انتبه لا تفرق فيها حتى لو كان الانسان شارب للخمر واقعا في الفواحش صلي انتبه لا يقول لك الإنسان الشيطان يقول لك انت زاني كيف تصلي انت تشرب الخمر كيف تصلي صلي يا اخي وين شربت خبرا وين زنيت لا شك ان الزنا وشرب الخمر من اكبر الكبائر لكن فرك الصلاه اعظم تنبا قال فيها سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر وشر ترك الصلاة. حديث رواه الإمام أحمد في مسلم وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. الأمر عظيم حتى لو الإنسان زنا وسرق وكذب ووقع في أنواع المعاصي إلا صلاتك لا تتركها والصلاة إذا أقمتها ستنهي بابن اللهم أسأل الله جل وعلا كان وإياكم من أهل الصلاة وأسأل الله على نبيه ممن يقر الله تعالى عبهم بصلاة ونجعلنا الله تعالى جميعا من أهل الجنة على منابر من النور يوم القيامة بارك الله فيكم وللإنقاءات معكم إن شاء الله تعالى أخرى ماذا لذلك فوقيا للنون بقية الدرنامي إن شاء الله الحمد لله الإخواني